أَمَّنْ جَعَلَ لِلْأَرْضِ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَهِلَّهُ النَّعْمَ اللَّهُ بل اكثرهم لا يعلمون